دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب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 يهتكذبون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فادخهم إلى صراط جحيم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 وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين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 قَالَتِ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاكبة المنذرين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 سلام على نوح في العالمين إنك كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم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 فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقالا لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فَأَقُبَلُوا إلَيْهِ يَزِفُونَ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُو لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ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 قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ المبين وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين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 وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّ لُطَّلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجْزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَا تَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين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 اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين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 إلا من هو صالح الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإن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 وإنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون